يا عباس القمر لونه شرضيه تيبي طلعت نفوس البريه تعيشك شفت بدرك من سطع هاي المسيح سرجوا بالسلام الاحمديه بدرك من سطع هاي المسيح سرجوا الأحمدية الاحمديه نورك هادينا حدوا يا حينا دانا يا ابو الفضل يا عباس صرنا وتعننا ودارك وشينا مضرونا دانا يا ابو يا عباس لك جنب العقيده حضرنا فرحه الحفل السعيده سمعنا لما توالى الصمده نشد مع كل الافراح بي انت عمي تو وعدا اللي يريده واللحظة المراد يصير عيدها من تاع عمي تو وعدا اللي يريده واللحظة المراد يصير عيدها حيجر حاله العينه يحسب لك سنينه صورت ماري يا ابو الفضل يا عباس انت الهدينا هذا ماهجة فوانه وانت الفاطمه شمع سعاده الحسن حب وداد لحسين قد ما انت شخصك المعبود راده زينب صورتك انت شخصك المعبود راده زينب ولنا امانينا يابك يهمنا اسمك يغنينا يا ابو الفضل يا امضى ربنا وتمننا هل بدرك علينا اسمك يغنينا يا ابو يا امضى يا عبا صدقت مع باك بدرك مرجنا السماك يا الغيرة الغيره ولد زلزل ولا هيك لابو اليم وبقى شامخ ليواك لو ما ينسام موقف اباك صفك حير العالم الفاج ولو ما ينسام موقف اباك صفك حير العالم وفاك من هو الذي دينه مثلك رخص عيناه لو وهجفنا يا ابو الفضل يا عباس من الذي وينك ضوي فهم عرفينا لو وهجفنا يا ابو الفضل يا شدايت يذيل اسم الزمن او ولك موقف وفا يا القمر خالد نضل نردد بلحن القصايد يا بشي ما استحقيت الوفا رايك حفرت اسمك بتاريخ العقال يا بشي مصبحت للو فرائد حفرت اسمك اللي تجرينا نحمل مطامينا والوفا تلحينا يا ابو الفضل يا عباس انت عناوينا باسمك مسجلينا والوفا تلحينا يا ابو الفضل يا ابو الفضل يا ابو